أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدمجي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أي ولا حبة فهذا هو الدرس السابع والعشرين بعد المئة من سلسلة دروس شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية جعلنا الله وإياكم منهم وكان الحديث فيما سبق عن كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الهجرة الباقية إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم الإشارة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ظهور الفرق بين دعوه الرسل صلوات الله و سلامه عليهم ودعوات المبطلين وذكر كلاما عن دعوات المبطلين ومخالفتهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل لكلام الرسل جميعا صلوات الله و سلامه عليهم لاننا نعلم أن ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر من معاد وغيره من الأمور الغيبية فهذه من الدين المشترك من الدين المشترك بين الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام جميعا من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الاختلاف بين الرسل إنما كان في بعض الشرائع فقط أما بالنسبة لأصول الدين بالنسبة للعقيدة بالنسبة للتوحيد وأصول الشرائع أيضا، فهذه مشتركة بين الأنبياء جميعا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، فالدين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين معه إلى آخر الآيات، والذي أوحينا إليك، فهذا الدين واحد بين الأنبياء جميعا. انما حصل او اختلفت الشرائع او بعض الشرائع بين الانبياء كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فكان الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض الاحكام ويقرر بعض الاحكام في بعض الازمان لتكون مناسبه للحال والمقام الذي كانت فيه تلك الشريعه اما اصول الدين اما العقيده اما التوحيد اما جمله الشريعه فدين الاسلام دين, النا... دين الانبياء جميعا واحد وهو الدين ما يسمى بدين مشترك وهو دين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام الاسلام بمعناه العام لا بمعناه الخاص وهو الشريعه المنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. نعود الى كلام المصنف رحمه الله تعالى في استكمال ما ذكر من فروق بين دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام وبين دعوات المبطلين فلما ذكر واشار الى ما زعمه المبطلون من مخالفات لما جاء في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات ثابته وصفه العلو وغيرها من الصفات و ما اثبتوه لله تعالى وهو منزه عنه وما نفوه عن الله سبحانه وتعالى وهو ثابت له قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني الرسل الله عز وجل هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وأشدهم لهم خشيه وأشدهم له تنزيها وأعلمهم بمراد الله من كلامه سبحانه وتعالى أعلمهم بما يليق بالله سبحانه وتعالى وبما يتنزه عنه عز وجل وهم أيضا أحرص الناس على هداية الناس وبيان الحق لهم وهم أيضا أقوى الناس على الفصاحة والبيان وإضاح ما نزل إليهم من ربهم يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني اتراهم قد الغزوا التوحيد اذ بينتموه يا اول العرفاني يعني هل الرسل عليهم الصلاه والسلام جعلوا التوحيد الغازا وأحاجية وطلاسم لا تعرف وأنتم الذين بينتم التوحيد وفصلتموه وأوضحتم جوانبه الخفيه فالرسل يخفون ويذكرونه بصوره مجمله موهمه غير ظاهره وأنتم الذين بينتموه كلا والله اتراهم قد الغزوا التوحيد اذ بينتموه يا اولي العرفان اتراهم قد اظهروا التشبيه وهو لديكم كعباده الاوثان يعني اثبات الصفات تزعمون انه تشبيه والذين دلنا على ذلك وبينه لنا أثبت الصفات هم رسول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الانبياء هل تراهم هم يشبهون الله عز وجل بذكرهم لهذه الأحاديث وأنتم تنزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به أنتم أكثر تنزيها لله سبحانه وتعالى عن أولئك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حينما يقول الله عز وجل ينزل ربنا حين يبقى الليل للآخر يقولون من قال بهذا الكلام فهو مشبه إذن النبي صلى الله عليه وسلم مشبه وقد قالوا هذا الكلام قالوا ثلاثة من الأنبياء مشبهة ثلاثة من الأنبياء مشبهة. وهؤلاء الأنبياء ملء للعزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء قالوا موسى عليه السلام حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فهذا تشبيههم في زعمهم وعيسى عليه السلام حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر يعني ان اثبات صفات تشبيه وهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن هذا التشبيه يقول اتراهم قد اظهروا التشبيه وهو لديكم كعباده الاوثان ولاي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن لماذا لم ينفوا هذه الصفات التي تزعمون انتم انها تدل على التشبيه وانها لا تليق بالله سبحانه وتعالى ولاي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان ولاي شيء بالغوا في الوصف بالاثبات دون النفي كل زمان اذا كان اثبات الصفات تشبيه لله عز وجل يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه فلماذا الانبياء بالغوا واكثروا في اثبات الصفات ونحن نعلم ان منهج القران ومنهج الانبياء ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم هو الاثبات المفصل الاثبات المفصل والنفي المجمل على خلاف منهج المتكلمين المخالف لمنهج القران وهو الاثبات المجمل والنفي المفصل والنفي المفصل وهذا ما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله يقول ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان أنتم عكستم ما جاء في القرآن وخالفتم ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء والرسل جاءوا بالإثبات المفصل يعني في بيان ما يليق بالله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال وجاءوا بالنفي المجمل لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية ونحوها من العبارات النفي المجمل الذي ينفي كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى أما في الإثبات فقد جاءوا بالإثبات المفصل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات إلى آخر هذا التفصيل والإثبات المفصل الموضح الواضح المبين الدال على ما يليق بالله سبحانه وتعالى على عكس ما عند المتكلمين, المتكلمين عكس المنهج القرآني ينفون التفصيل الإثبات بتفصيل يقولون الله سبحانه وتعالى لا في السماء ولا في الأرض ولا لولا له ولا طعم ولا جسم ولا رائحة ولا طول ولا عرض ولا إلى غير ذلك من النفي الذي لم يرد به لا نص ولا لا كتاب ولا سنة ويأتون بالإثبات فيجملون أن الله موجود أن الله خالق ونحوه من العبارات المجملة دون التفصيل الذي جاء به القرآن فهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء المعطجة خالفوا الرسل وخالفوا القرآن في هذا المنهج لأي شيء أي الرسل بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان ولأي شيء انتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان القفزان هو مفرده القفيز وهو من الأرض يعني يعني مساحة أو مساحة من الأرض القفيز يعتبرونه قدر مئة وأربع واربعين ذراعا فهي إحدى وحدات القياس المساحي عند المتقدمين يقول فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان فجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان اي خالفتم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنه وما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما جاء وما قال به السلف الصالح من النفي المجمل والاثبات المفصل قال اتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم انتم على التبيان يعني هل اولئك الرسل والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم واتباعهم من الصحابه والتابعين عجزوا عن التبيان وانتم استطعتم وعلمتم ما لم يعلموه وصلتم إلى ما لم يصلوا إليه من تنزيه يليق بالله سبحانه وتعالى عجز عنه أولئك أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان أترون افراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المدموم عند أئمة الإيمان من كل جهمي ومعتزل ومن ولا من حزب جنكيز خان بالله اعلم أعلم من جميع الرسل والتوراه والانجيل والقران هل أفراق اليهود والنصارى وعبده النيران وارباب الكلام المذموم هم اعلم واتباع التتار وقائدهم جنكيز خال اعلم بالله من رسول الله واعلم بالله ورسوله ومراد الله ومرسوله من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اولئك بالله اعلم من جميع الرسل والتوراه والانجيل والفرقان بس الله العافية الجواب واضح قال فسلوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشاني وسلوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان يعني يشير إلى قضية واحدة من هذه يقول هذه الكتب التي جاء بها الرسل سلوها وانظروا ما فيها فسلوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشأن عن علم صفات الله سبحانه وتعالى وما يليق به وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى وسلوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان هل جاء في الكتب عن الله أو عن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليهم وسلم أن الله في الأرض؟ أو أن الله في كل مكان أم أن الله فوق كل مكان في السماء سبحانه وتعالى أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق, يبين الحق كل بيان يقول العلم والتبيان والنصح الذي جاءت بالرسل في كتب الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين هذه الحقيقة التي خفيت وغابت عن عن هؤلاء المعطلة لكنما الالغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان يعني الالغاز والتلبيس والكتمان وتحميل النصوص ما لا تحتمله هو فعل معلم الشيطان من هؤلاء المخالفين لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والاراء المخالفة لهما إلى الرحمن فكما أن أهل التعطيل يشون بأهل الإثبات وأهل السنة إلى الصلاطين وإلى غيرهم ويكذبون عليهم ويفترون عليهم فأهل السنة يشكون حالهم إلى الله سبحانه وتعالى من ظلم هؤلاء وعدوانهم وجورهم وافترائهم على أهل الله وأهل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى يا ربي هم يشكوننا أبداً ببغيهم وظلمهم إلى السلطان ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان فير... فيرونه البدع المضلة في, قوليب... في قوالب سنة نبوية وقراني ويرونه... ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر النكران يقول إن هؤلاء يشكوننا ابدا ببغيهم وظلمهم الى السلطين كما حصل للامام احمد رحمه الله تعالى وكما حصل لبن تيميه وكما حصل لهؤلاء من هؤلاء الائمه الذين نادوا بإثبات الصفات يشون بهم إلى السلاطين ويقولون إن هؤلاء يعني يخالفونكم في العقيدة ويفسدون عليكم الناس وغير ذلك من الأمور وأنهم يرون الخروج عليكم إلى غير ذلك من الأمور من أجل إثارة السلاطين عليهم بل إن ابن أبي دؤاد قال للمأمون اقتله يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودمه في عنقنا صلى الله عليه وسلم يقول ويلبسون عليه حتى انه لا يظنهم هم ناصر الايمان اي ياتون بزخرف من القول غرورا حتى يظن الضال ما يقولون به هو الحق وانهم هم ناصر السنه وناصر القران والذين ينزهون الله سبحانه وتعالى عما ليق به وان الحق معهم دون هؤلاء اهل الاثبات يقول فيرونه اي السلطان فيرونه البدع المضلله في قوالب سنه نبوية والقران يجعلون البدعه في قالب سنه وفي قالب منهج قرآني واضح مبين يلبسنا على الناس ما نزل إليهم من ربهم قال ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر نكراني يقولون إن الذين يثبتون هذه الصفات إنما هم مشبهه إنما هم مجسمه إنما هم أهل ظاهر يثبتون ما لا يليق لله سبحانه وتعالى ويشنعون عليهم عند السلاطين حتى يظن الظان أن هذا هو الحق الذي جاء جاءت به الرسل ومعلوم انه من من قديم فرعون ماذا قال يقول عن موسى عليه السلام اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فتلبيس الحق بالباطل يلبس على الناس ويلبس على الدهماء ويظهر الباطل في صوره حق فيغتر كثير من الناس يغتر كثير من الناس والواجب عليهم ان يعرفوا الحقائق وان يرجعوا الى حقيقه الامور لا الى ما فيها من تلبيسات قال فيلبسون عليه تلبيسين فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف باداهم بطعاني يقول فيلبسون على السلطان تلبيسين التلبيس الاول تحسين البدع حيث يجعلونها في قوالب سنن وأن هذا انتصار للنبي وأن هذا فيه تنزيه لله عز وجل وأن هذا فيه وفيه من غير ذلك من الأمور حتى يظن الضان أن هذه البدعة هي عين السنة والتلبيس الثاني أنهم يرونهم أن إثبات الصفات أمر شنيع لا يليق بالله سبحانه وتعالى فلذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى يقتضي نفي مثل هذه الصفات ثم بعد ذلك يقول هل ثبت عن قائل بعينه القول بان ثلاثه من الانبياء مشبهه هذا مروي عن عمرو بن عبيد ذكر عن عمرو بن عبيد والله تعالى اعلم عن صحه ذلك نعم يقول يا فرقه التلبيس لا حييتم ابدا وحييتم بكل هواني لكننا نشكوهم وصنيعهم ابدا اليك فانت ذي السلطان هؤلاء الملبسه لا حياهم الله سبحانه وتعالى بل حياهم بكل هوان وذله لكننا نشكوهم كما هم إلى السلطان فإننا نشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى لكننا نشكوهم وصنيعهم ابدا إليك يا ربي فأنت ذو السلطان فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان انظر إلى منهم رحمه الله تعالى يقول فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا يعني المحق منا نحن او هم تقبل منه هذه الشكاية وانصره وكن له ناصرا ومعينا والمبطل اردده عن البطلان رده عن الباطل إلى الحق وهده سواء السبيل فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذات بياني هذا ظاهر الانصاف ان ان من حاد عن الطريق يس الله سبحانه وتعالى ان يرده اليه ردا جميعا ان يرجعه الى سبيل الهدى ان يلطف به حتى يبصر الحق الذي لا لبس فيه ولا وجه قال وارحمه وارحم سعيه وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ظل الطريق وتاه في القيعان يعني ارحمه لأنه أراد الحق لكنه أخطأ الطريق وارحم سعيه المسكين قد ظل الطريق وتاه في القيعان يا ربي قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار لم يعبوا بلا الهجران قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغني شيئا طالب البرهاني يشكو المصنف رحمه الله تعالى يصف الحال ويشكو الامر إلى الله عز وجل أن هذا التلبيس وهذا التدليس وهذه الشطحات وهذه هذه الاراء المخالفه لكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم قد كثر انتشارها وكثر دعاتها وكثر التلبيس على الناس وترتب على ذلك هجر الناس للوحيين لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمخالفتها لها ولتهوينها تعظيم القرآن والسنة في نفوس الناس كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى يقول هجروا لها الوحين أي بسبب هذه الآراء والشطحات والأهواء تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأمور الفطرية التي فطر الله الناس عليها والفطرات والآثار لم يعبوا بذل الهجران قالوا وتلك ظواهر لفظية أي نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لم تغني شيئا طالب البرهاني فالعقل اولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفاني طبعا لا يستطيع إنسان أن يقول أننا نرد الكتاب والسنة لا أبدا بل حتى الآن حتى الرافضة يقولون نحن على الكتاب والسنة ونحن مع الكتاب والسنة ونحن نقول بالكتاب والسنة وإن كانت أفعالهم من أولها إلى آخرها تخالف الكتاب والسنة فليس هناك أي إنسان يجرؤ أن يقول أنه يخالف الكتاب والسنة، وإن كانت حقيقة أعماله وأقواله وطريقته تخالف ما عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من من من الطرق التي ردوا بها نصوص الكتاب والسنة قالوا النصوص نصوص الكتاب والسنة أدلة وظواهر لفظية لا تدل على اليقين، لا تدل على اليقين إنما اليقين والبرهان اليقيني لا يؤخذ إلا بالأدلة العقلية ونحن في العقيدة لا بد أن نتثبت انظر إلى الشبهة لا بد أن نتثبت في عقيدتنا فلا نأخذها من أدلة اللفظية وظواهر اللفظية إنما نأخذها من أدلة يقينية هذه الادله اليقينيه يقولون انه لا وجود لها الا في الادله العقليه اما النصوص الشرعيه فهي ظواهر لفظيه لا تدل على اليقين ابدا ولذلك يقولون اننا ناخذ بالكتاب والسنه في الاحكام الفرعيه في الاحكام العمليه هذه ناخذ بنصوص الكتاب والسنه اما العقيده فلا بد من اجل التثبت ان ناخذ بالادله العقليه ولا نكتفي بالادله النصيه ادله الوحيين لان هذه ظواهر لفظيه لا تدل على اليقين المطلوب في الاعتقاد قالوا فالعقل اولى ان يصار اليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان اصحاب المعرفه واصحاب العقول واصحاب التثبت يقولون انه لا بد من اخذ الادله العقليه للاعتماد على هذه الظواهر اللفظيه قال ثم ادعى كل بان العقل ما قلته دون الفريق الثاني هذه المشكله ان كل واحد يقول ان الحق ما دل عليه العقل طيب اي عقل هذا عقلي ولا عقلك ولا عقل الثاني ولا الثالث المعتزله مثلا يقولون الادله العقليه الاشاعره يقولون الادله العقليه الجهميه يقولون الادله العقليه الخوارج يقولون الادله العقليه اي عقل هذا الذي نتبعه وكل يقول العقل ما دل على مذهبي يقول فلا ثم ادعى كل بان العقل ما قلته دون الفريق الثاني يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فاتي بالميزان هذه العقول متناقضه ومختلفه ويعني وم فاي عقل نزن به كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم عقل فلان ولا عقل فلان عقل الطائف الفلانيه ولا عقل فلان الطائف الفلانيه يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فاتي بالميزان الله سبحانه وتعالى يقول فان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول هم يقولون ان اختلفتم في شيء فردوه الى العقل اي عقل هذا نزل به كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول فلا وربك يقسم الله سبحانه وتعالى بعليائه عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا اي كان هذا الامر اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد رل ضلالا مبينا والنصوص في هذا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله على قول الله وقول رسوله بقول فلان كانا من كان هذا الفلان يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان كل يدعي أن مقالته هي التي دل عليها المعقول العقل والبرهان يا ربي أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم إننا خصمان يعني اختلفنا فادلنا على عقل من الذي نتحاكم إليه يا رب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم إننا خصمان جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدايه الأذهان كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كل يقول إن ما أقوله هو الذي دل عليه العقل ونحن كما تذكرون أيها الأحبة ذكرنا فيما تقدم أن المصدر مصدران فقط لا ثالث لهما إما الوحي وإما الهواء إما الوحي بشقيه كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإما الهواء والهوى شعب وطرائق ومسالك لا حد لها. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك، فاعلم أنما يتبعون أهوائهم. إن لم يستجيبوا لله وللرسول فهو اتباع للهوى. سم الهوى بالمعقول، سم الهوى بالرأي، سم الهوى بالقياس، سم الهوى بالذوق، سم الهوى بالكشف، سم الهوى بأي اسم شئت. فهو لا يخرج عن دائرة الهوى. فإن لم يستجيبوا لك، فاعلم انما يتبعون أهواءهم وقد بين الله سبحانه وتعالى واوضح ان الهوى معبود متبع أفرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم في الكثير من النصوص فمن جعل رايه حكما على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ هو هواه نعم يقول يا رب ارشدنا الى معقول من يقع التحاكم اننا خصمان جاءوا بشبهات وقالوا انها معقوله ببدايه الاذهان كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان يعني من بدايه العقول ان الحق لا يتناقض ابدا الحق لا يتناقض ولا ينقض الحق الحق انما يناقض الباطل اما حق فانه لا يناقض الحق ابدا ولذلك لا يمكن ان تجد نصين في كتاب الله تعالى وفي سنة او في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم يناقض احدهما الاخر ابدا ما نتصوره ونتوهمه احيانا لقله فهمنا وعقولنا من شيء من التعارض او التناقض أو, او ما يسميه العلماء المشكل فهذا لقصر فهمنا وعلمنا وادراكنا لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في ذات النص اللهم الا ان يكون حكما منسوخا او غير ذلك من الامور المعروفه اما ان ياتي نص صحيح صريح يناقض نصا اخر فهذا لا وجود له البته بل ان النص الشرعي الصريح الصحيح لا يمكن ايضا ان يناقض معقولا سليما ابدا لأن الأدلة العقلية لا تتناقض الأدلة الصحيحة لا تتناقض عقلية كانت أو شرعية أبداً وإنما التناقض إنما هو في الآراء في الاجتهادات في الخلل فإذا وجد التناقض فأحد أمرين إما أن يكون النص الشرعي غير صحيح كان يكون مبني على دليل ضعيف أو غير صريح او غير ذلك من الأمور وإما أن يكون العقل غير سليم فيقول وقضوا كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان الحق لا يناقض بعضه أبارا وقضوا بها إفكا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى الفرقان يعني جعلوا ان هذه المعقولات هي المقدمة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل حاكموا النصوص إلى هذه المعقولات جعلوا الحكم هو العقل وليس النص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يا ربي قد أوهى النفات حبائل القرآن والآثار والإيمان يا ربي قد قلب النفات الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطان يا ربي قد بغت النفات واجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشاني نصب الحبائل والغوايل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هواني يشكو الحال إلى الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء النفاه قد قللوا قيمة وتعظيم نصوص القرآن والآثار والإيمان في قلوب الناس وأنهم يا ربي قد قلب النفاة الدين والإيمان ظهرا منه فوق بناني أو بطاني يا ربي قد بغت النفاة واجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشاني نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلاني يعني للذين أخذوا قولك وقدموه على قول الناس قول أي شخص كائنا من كان ودعوا عبادك أن يطيعوهم فيه أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هواني وقضوا على من لم يقل بظلالهم باللعن والتضليل والكفران من خالف رأيهم من خالف آراءهم من خالف أهواءهم حكموا عليه باللعن والتضليل والظلال والكفران صلى الله عليه وقضوا على أتباع وحيك بالذي هم أهله لا عسكر الفرقان يعني قضوا على وحكموا على أتباع وحيك بالذين هم اولى به من البدعة والضلال والمخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان هذا هو حكمهم فيهم تلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان يعني يلعبون بدينهم ده الله العافيه والسلامه يثبتون ما شاءوا وينفوا ما شاءوا ويعني يحكمون بما شاءوا من غير الرجوع الى اصول ثابته من كتاب الله تعالى او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى كانهم تواصوا بينهم يوصي بذلك اول للثاني هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دهن بالاثار والفرقان هذه اثار ترك الكتاب والسنه انهم هجروا كلام الله سبحانه وتعالى واتباعه والسير على هده وكانهم تواصلوا بذلك كما قال الله عز وجل كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون كانه اوصى بعضهم ببعض في هذا ثم بدا يبين بعض صور هذا الهجران لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفراني أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن يقول هذا القرآن بين أيديهم الذي لا يعظم ولا يحترم ولا يؤخذ به ولا يعمل بما فيه كأنه مصحف في بيت زنديق وش ألقي الفائدة منه؟ كافر أو فاسق أو زنديق ها يجعل المصحف يمكن حتى يحطه في المجلس أو في المدخل وهو لا يعمل به ما قيمة هذا المصحف في هذا البيت أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن يعني مكان فسوق ومجون وحاطين في وسط مسجد لا يرتاده أحد ولا يصلي فيه أحد ولا يعني يعتني به أحد فما قيمة هذا المسجد في هذا الجو المليء بالفسق والعصيان فكذلك هؤلاء الذين هم اخذوا القران لا يعملون بمحكمه ولا يؤمنون بمتشابهه ولا يابهون به فمثله مثل هذه الاوصاف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يقول وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني ما قيمه القراءه من غير تدبر ومن غير عمل القران والسنه لم ينزل القران ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم السنه الا للعمل بكتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله تعالى عليهم خير القرون وخير الأنموذج كانوا لا يتعلمون عشر ايات حتى يعملوا بما فيها فتعلموا العلم والعمل معا اما ان يقرا الانسان القران فقط من غير عمل به فما قيمه هذه القراءه هي حجه عليه لا اله نسال الله العافيه والسلامه يعني حالهم كحال النصارى الآن يوم الأحد في الكنيسة يرتل القارئ الترتيلات الصلوات باللغة اللاتينية التي لا يفهمونها اصلا فقط لإحياء هذه الصلاة وللتعبد كما يرون وهو وهم لا يفقهون ماذا يقول فما قيمة ذلك فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن من قرأه إنما يقرأه تبركا فقط لا عملا بكتاب الله تعالى أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني يعني ما قيمة القرآن بدون العمل به وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة تهدى إلى الجبان أما العوام فهم يقرؤونه في اليوم السابع أو عند الختم يحضرون عند ختم القرآن بس للبركة فقط لا عمل بما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك في الواقع العملي أو تربة تهدى إلى الجبان الختمة القراءة على القبر ها؟ للميت لايصال الثواب عليه فقط فأصبح القرآن كأنما انزل للأموات لا للأحياء ليس منهجا للحياة عزلوه عن الحياة وجعلوه للأموات او مجرد لتشنيف الاسماعي بنغمات وتلاوات حسنه الصوت من مردان او من صغار او حتى من إناث احيانا للتبرك به وافتتاح المجالس والمجمعات فقط اما ان يعمل به في في واقع الناس في حياتهم في سياستهم في اقتصادهم في تشريعهم في احكامهم فلا فما قيمه القران إذن القران ما انزل للاموات انما انزل للاحياء ليدبروا اياته فهذه صوره من صور الهجران للقران الكريم هجران اولئك المعطلة الذين عطلوا الله او عطلوا القران عن معانيه وعن تدبرها وعن العمل بها وهجران الهجران الذي يعيشه اكثر المسلمين اليوم فانا لله وانا اليه راجعون يقول هذا وهم حرفيه التجويديه أو صوتية الأنغام والألحان أما في قضية التجويد وفي الألحان على أنغام الموسيقى فهؤلاء آه. هذا أهم شيء لاحظ أنه في المعاني لا يأبهون بها ولا يعملون بها لكن في الأداء وفي المخارج الحروف وفي التجويد هؤلاء يهتمون به أي اهتمام أما قضية تلحين القرآن والتنغم بالقرآن نعم لا شك ان ان تحسين الصوت بالقران ان هذا امر مشروع ومامور به لكن لا يكون ذلك على حساب المعاني القران ما انزل من اجل ان نطرب الاذان بما نسمع من الايات باصوات حسنه انما للعمل به لكن ايضا شرع الله تعالى وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتلو القران ب ب ب ب لسان عربي مبين وان أن يكون بصوت يعني حزين يؤثر في القلوب من اجل ان تعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى يعني اسمحوا لي احيانا قد يسمع الانسان في بعض القراءات ونحو ذلك آية من آيات الوعيد الشديد جدا التي يعني لو أنزلت على جبل لتصدع فتلاحظونهم يقول الله الله الله اطرابا لأنها أطربهم ولم يلتفتوا إلى معانيها يعني قوارع وآيات من العذاب الشديد ومع ذلك لم يلتفتوا إلى المعاني إنما يلتفتوا إلى النغمات هو جرس الألفاظ الذي وقع في الاذن نسى الله العافية والسلام هذا هو معنى هذا الكلام هنا من المصنف رحمه الله تعالى الله الله الله الله, الله, الله, الله اكبر يا اخي هذا وعيد أنت ما تدبرت وش في الايات من من, من القوارع نسال العافيه والسلام لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وهؤلاء يطربون بايش اذا طال نفس المقرئ او على حسب النغمات التي حتى تعرفون أن هناك للأسف أنهم يجعلون القراءات على نغامات الموسيقى صلى الله عليه وسلم هل هناك إهانة أكبر من هذه الإهانة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم استعانى هذا وهم حرفية التجويد أو صوتيه الانغام والالحان هذا الكلام يعني لا يفهم منه التهوين من من الاهتمام بالتجويد ومخارج الحروف فلا شك ان الانسان مامور بان يجتهد في تلاوه كتاب الله تعالى كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون ذلك على حساب على حساب ترك العمل لا نهتم بالوسائل دون الغايات والأهداف الاساسيه يا ربي قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان بدأ المصنف رحمه الله تعالى يناقش أولئك المنحرفين في معنى القرآن من المتكلمين من المعتزلة والشاعرة والما الذين قالوا بان المعتزله قالوا بان ما في المصاحف هذا كلام الله حقيقه لكنه كلام مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى اما الاشاعره فهم يقولون لا هذا ليس هو كلام الله تعالى لان كلام الله في زعمهم هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل اما ما في المصاحف فهو اما عباره عن كلام الله تعالى او حكايه عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله عز وجل صباح العافيه والسلامه يوضح هذا الكلام ما سياتي من اقوال المصنف رحمه الله تعالى يا ربي وهذا من تهوين شان القران عند الناس يا ربي قد قالوا بان مصاحف الاسلام ما فيها من القران الا المداد وهذه الاوراق والجلد الذي قد سل من حيوان والكل مخلوق لا شك ان المداد والاوراق والجلد هذه مخلوقه والكل مخلوق ولست بقائل اصلا ولا حرفا من الفرقان يعني كلام الله لا يمكن ان تسمعه ولا يمكن ان تتلفظ به لماذا لانه معنى نفسي قائم بذات الله عز وجل غير مسموع وليس بحرف ولا صوت كذا زعموا اذا ما في المصاحف ماذا سيكون قال والكل مخلوق ولست بقائل اصلا ولا حرفا من الفرقان ان ذاك الا قول مخلوق وهل هو جبريل أم الرسول فذان قولان مشهوران قد قالتهما اشياخهم اشياخهم يا محنة القران يقولون ما في المصاحف ليس وكلام الله عز وجل إذن كلام من قالوا فيه قولان اما كلام جبريل الرسول الملكي وإما كلام محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبريل أم الرسول فذاني هذان القولان قولان مشهوران قد قالتهما هما أشياخهم يا محنة القرآن صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم يقولون إن القرآن إن كلام الله ومنه القرآن هو المعنى النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى أما الحروف والأصوات المسموعة فهذه ليست كلام الله عز وجل إذن كلام من؟ قالوا اما كلام جبريل حيث اخذه جبريل من اللوح المحفوظ ها فعبر به جبريل عليه السلام عبر عما عما هو قائم بالله عز وجل وعما في اللوح المحفوظ الى محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عبر به بهذا اللسان العربي الذي نقراه ونتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته او هو حكايه عن كلام الله عز وجل وليس هو كلامه على الحقيقه زعموا يقول لو داسه رجل لقالوا لم يط الا المداد وكاغد الانسان لو ان انسانا داس المصحف قال ما في شيء لان كلام الله هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى وليس هو ما في المصحف ونحن نعلم ان ما اجمع عليه المسلمون ان ان من اهان المصحف ها فهو كافر بالله سبحانه وتعالى اهان المصحف وهو يعلم انه المصحف انه كلام الله عز وجل فهو كافر خارج من المله وما ذاك إلا لأن ما في المصحف هو كلام الله عز وجل وهذا تقديس وتعظيم لكلام الله عز وجل أما هؤلاء فيقولون لا هذا فيه حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة يا ربي زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن صلى الله عليه وسلم ما بيننا إلا الحكاية عنهم ما بيننا, إلا الحكاية عنه ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بدسانه يقول إن ما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة المعتزلة قالوا مخلوق الأشاعر قالوا هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى الكلابية قالوا لا هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة هذا ومتالون عمالا به اذ هم قد استغنوا بقول فلان فكما انهم يعني قالوا ما فيه انما هي حكايات وعبارات عن كلام الله وليس كلام الله على الحقيقه فاتالون له له لم يقولوا كلام الله عز وجل طبعا مما يرد عليهم في مثل هذه الامر قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع من حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن المتلو فالقرآن المتلو هو كلام الله عز وجل وبعض الناس يخلط بين التلاؤة وبين المتلو وبين القراءة وبين المقروق وبين الكتابة وبين المكتوب فالتلاوة التي هي صوت القارئ والكتابة التي هي المداد والحبر الذي يكتب به كلام الله عز وجل ها؟ والقراءة التي هي صوت القارفة هذه لا شك أنها مخلوقة لكن المتلوء هو كلام الله عز وجل المكتوب هو كلام الله عز وجل المقروء هو كلام الله عز وجل والأمر واضح ولكن هذه صورة من صورة التلبيس الذي سبق أن أشار المصنف رحمه الله تعالى عنها فيما تقدم ففرق بين التلاوة والمتلوء بين القراءة والمقروء بين الكتابة والمكتوب. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله هو الذي نتلوه ونسمعه من أئمتنا ونتلوه في مصاحفنا هو كلام الله عن الحقيقة منه نزل وإليه يعود سبحانه وتعالى ليس بمخلوق يقول هذا ومتالون عمالا به اذ هم قد استغنوا بقول فلان يعني الامر يعني هم تركوا العمل به من قبل يعني فضلا عن التلاوه ان كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القران والباحثون فقدموا راي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان يعني قدموا اقوال الرجال لانه هان عندهم فلذلك قدموا عليه أقوال الرجال وآراء الرجال على كلام الله تعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدهم الى الخذلان لما تركوا العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ها جعلوا غيره بديلا له فان لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون اهواءهم فجرتهم اهواءهم الى ماذا الى الخذلان عزلوه اذ ولوا سواه وكان ذاك العزل من العزل قائدهم الى الخذلان قالوا ولم يحصل قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الايمان رجعوا الى القضيه التي سبق نشرنا اليها قبل قليل ان الادله القرانيه الأدلة هذه ادله لفظيه لا توصل اليقين انما هي ادله لفظيه ظاهريه فقط قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الايمان ان اليقين قواطع عقليه ميزانها هو منطق اليق اليوناني اليقين لا يؤخذ من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم زعموا قل أأنتم اعلم ام الله الرحمن فاسال به خبيرا قالوا لا هذه ظواهر ادله لفظيه ظاهره لا تدل على اليقين انما اليقين من اين نأخذه؟ قالوا من منطق اليوناني ميزانها هو منطق اليوناني هذا دليل الرفع منه وهذه اعلامه في اخر ازمانه يقول يشير المصنف رحمه الله تعالى الى ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينزعن القران من بين اظهركم يسرى عليه ليلا في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يسرى عليه ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في القران منه شيء فلا يبقى في القران منه شيء وجاء ايضا في الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في اخر القران من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمه ولا في المصاحف منه حرف ولا في المصاحف منه حرف يقول ان امارات وارهاصات هذا الرفع هو هذه العقائد هي هذه العقائد التي رفعت يعني يعني ازالت رفعت هنا بمعنى أزالت ولم تكن بمعنى الرفع يعني العلو ازالت قدسيه القران وتعظيم القران ومنزله القران ومكانه القران من نفوس الناس فاصبح ادله نفظية انما تقال يقرا به على الاموات او للتبرك به من غير عمل به هذه هي اول خطوات الرفع الذي يكون في اخر الزمان يا رب من اهلوه حقا كي ترى اقدامهم منا على الاذقان اهله من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان يقول المصنف رحمه الله تعالى يا ربي من هم أهل القرآن حقيقة؟ أهل القرآن حقا من لا يرتضي به بديلا في العمل والحكم لا راي ولا ذوق ولا نظام ولا غيره لا يرضون بالقرآن بديلا هم أهل القرآن حقا يا ربي من أهله حقا كي ترى أقدامهم منا على الأذقان أي نرفع شأنهم ونرفعهم على رؤوسنا ها؟ لانهم يستحقون هذه الرفاه اهلوه يصف منهم اهلنا القران اهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان لا يرضون بديلا عن كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لا نظاما ولا حكما ولا تشريعا ولا ولا قانونا ولا ولا ولا رايا ولا ولا شيء اخر يخالف كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الدليل لهم وهاديهم الى الايمان والايقان والعرفان هو الدليل لهم الذي يهديهم في ظلمات في الظلمات الى النور وهو هو الدليل لهم وهاديهم الى الايمان واليقين والعرفان طريق اليقين هو كتاب الله طريق المعرفه هو كتاب الله عز وجل دليل الهدايه هو كتاب الله سبحانه وتعالى لا شيء غيره قال هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان اليقين الحقيقي هو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما الأهواء والعقول والشهوات فهذه لا تنضبط أصلا وكما تقدم بأي عقل نحن نقيس حتى نعرف اليقين إذا تركنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يا ربي نحن العاجزون لحبهم يا قلة الأنصارين والاعوان يعني عاجزون ان نقوم بحبهم بحب اهل القران فيا قله الانصار والاعوان وبهذا ينتهي الفصل كم باقي من الوقت هذه في نسخه يا ربي نحن العاجزون لحربهم اذا كانت لحربهم في النسخة فالضمير يكون راجعا لاولئك المعطلين المقللين من قيمة القرآن لكن الكلام هنا إنما هو عن أهل القرآن أه؟ فيظهر والله أعلم أن الراجحة هو يا ربي نحن العاجزون بحبهم أو لحبهم في نسخة بالباء بحبهم أو عندي أنا في نسختي لحبهم يا قلة الانصاري والعواني هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم نعم كم بقي من الوقت خمس ها ها يعني نتوقف؟ ها؟ نتوقف؟ ها؟ ها؟ ألا يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم يقول وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة تهدى إلى الجبان يقول وش معنى السبع السبع بالضم هو جزء من سبعة ويعني للشراح كلام في المراد هنا فقيل إن, إن بعض أصحاب البدع يقرؤون القرآن قراءة بدعية فيجتمعون ويقرؤون سبعه فقط فيختمون السبع ويجتمعون على هذه القراءة يعني يسمونها السبعية قال ويجتمعون أيضا في ختمه أو يقرؤونه عند ميت اللي هي صورة الأخيرة هذه هذه أحد معاني القراءة السبعية يقرؤون سبع القرآن ويختمونه ويجتمعون على هذه القراءة او ان تكون القراءه ما قد تكون القراءه في اليوم السابع لوفاه الميت او نحو ذلك من الامور يحتمل هذا وذاك والله تعالى اعلم ما ادري ما ماذا يعني به المصنف اما الارسان يقول يسال ما معنى ارسان في قوله يقول وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا ارسان الرسن, الرسن هو الخطام للدابه الذي يمسكها عن الـ الـ الـ الانفلات ويقول ما قولكم فيما افتى به البعض من يعني يعني توحيد الاذان يعني يكون الاذان موحد عن طريق الـ الـ الـ الـ يعني التسجيل او الاذاعه أو نحو ذلك الحقيقه الاذان هو من شعائر الله سبحانه وتعالى الظاهره وتعرفون حفظكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغير على بلد انتظر فان سمع اذانا لم يغير عليهم والا فاغار عليه الصلاه والسلام فهذا دليل على انه شعيره من شعائر الاسلام الظاهره ولذلك هذا الفتوى وهذا الكلام هو من من من من هذه الشعيرة ومن عدم العمل وإظهار هذه الشعيرة ولذلك لا يجوز مثل هذا الكلام وليست هذه هي الأولى ولا الاخيره من, من من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى وإتخاذ مظاهر فقط جوفاء دون حقيقة معانيها إذا كنا عجزنا أن نرفع الأذان فماذا بقي من ديننا إن الله وإنا إليه راجعون بهذا نكتفي والله تعالى أعلم وأحكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه ثبات على أمره ولوالدينه وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمعهم على الحق والتقاء وأن يهدي ضالهم وأن يصلح فساد قلوبنا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته